سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله ما في قلبه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 قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل